وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تعجل فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَعَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِسْمَعَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَتَمَّ اللَّهُ عَلِمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ